ضرب الله مثلا يعني رب العالمين عمد ضرب المثل يعني إلقاؤه وتوضيحه. هذا ما مثالك بشتك ببتا أشكره کرم مثال هنا بوهندين شتك بخصك على اكي باش تب جهنين واوش تبوبوت كبير ها دعا مرز كارم مثل جذارب المثل أذا يعني دوبجي دبواش كروكت نقولها جذاربة عن إيش يا جذاربة؟ عربي؟ <ثير> <تصفيق> المثل يعني مثالك يا واش مثالك. باش بيت يعني يعني نبسته ايه ربينا كثريه بيد ترش يعني مثال كده يقول لك وديت اشتقيت لكن ده بو بيته واشكرك انا وبتا ديار كده الله مثلا مثال ابن مادي ايه كلوا اف كفروا يعني بقي هذا بخبرة الوالدين كافر، وهم بإيمان دارج بس بس كافر بوجرب وياه، وهذا بخبرة الوالدين. امراه نوح، نوحي نوح في همبارد عليه الصلاة والسلام، وامرأة روت، والجنا روتش، فهردو نوتش في همبارد عليه الصلاة والسلام. أربعين جلبون، دو في ميرد واجن أنا مدوها دكتور بربون كانت تحت عبديني يعني أفردوا جنا نالي دو, دو عبدة ما تحت عبديني يعني تحت عصماتيهما يعني وارهبت برا شلد واجن أنا واأو شلد وانا رهبت بول ميروجن يعني شيء ميروجن يعني ميرت بيجن شو كه انت فلان فلانة تحت فلاني يعني أفنى ود بن فلان فلان ده يعني شيء بنوداو. يعني أول ريفد بشو يدوه ونيه يعني أفنى عادي فيه. دي بخوارنة كري جل كده بكرى نخوج بدو بتدكتوري مالو بابي فيه باب باب بابكويه بدو بتد مالو بابي ونيه أولا شو مير شو يدوه كتكت شو يدوه رابك الرجال قوامون على النساء يعني مير ونيه واجبة شو يجنروا بيد أول شو يدوه رابك. و جافش راب العالميني واحدة و دي تحت عبديني يعني كانت زوجتاني و ني هدوك كيبون دو جنيت كيبون عبدت مابون يعني و ها فني شونهن دا و ني راب العالمين مدحل با هدوك عمبارة الكريم چه و ب عبودية و ب عبدينية و كسنا بجد و ني هدوك كي جرى صفات راب العالمين تدانينا ني تحت إلهيني تحت رباني تحت عبداني وده في هاد دكات دو دجنان عبدون عبدون واس شو بيجناد ووكيها مو عبد دي غير افانا فرق بتجل عبد دي كاشة بون في عبارة خدابون رب العالمين بوحي فريق بون وافن يشانهم داش ووكي ما قولتي رب العالمين ما الحد في عبارة شت كل الله عليه السلام بعبوديته سبحانه الذي أسرى بعبده يعني كده الاستيعابدين يا رب العالمين يا ما الحدوات اشتهى عبدين درسي عبدنياملك يعني تشتهى من قوتي الكريش تشتهى نساء حرام كديه من عبادنا هذا دع عبد دمن الجلك عبد دمه يا تبعني جلك يا امبرتلكيني وجلك الديشه ثاني امدارن وعبدني يا خدتك صالحيني افهدك بيغمبر بول وعبد خديبون يا صالح يجول عبر من يجودي صالحيني اكو بيغمبر در جواب برنتل اتش صالحة و بس يقول دي دا يعني أميش داخل كله بكين اخل صالح قيد صالحة ملغة يشولي دباشت كات و قناحة و خرابيا و خلديت كات فخانتاهما أبع سيبه هدو يا نوحي عليه الصلاة والسلام ويا يا نوحي عليه الصلاة والسلام هدو كخيانات الميريخوك فخانتاهما يعني في الديني هدو كخيانات قل ميريخوك كده الديني ده عندي صار ما نبل، أما في زواج والزنا ونيا على خيانات اللي عندنا كذي، جوجرا بالعالمين، عليه صلاة وسلام، كوا وجهنا هذا الوان القران اداه يا نسنا اداه عزيزي اواجه علي على يوسف عليه الصلاه والسلام ما لك وزين يوسف عليه والسلام فخانتا مع الدين دا خيالت جل كيكر جل هر دبا ظنامركوغل هردو, هردو بيامبر خداتا فلم يغني عنهما من الله شيئا يعني ابا فيامبرا شو بيجنه بو ننوح علي بو جنخو لنو عليه صلاه وسلام بو جنخو شو بيتشو لن رب العالمين شيئا يعني تشكر <تصفيق> اه شي كمش يعني شو بيتشي ناب رب العالمين كو نوح عليه الصلاة والسلام بكتب كده، جونا حقت برشة، شو نيجنا عليه الصلاة والسلام؟ شو بيجينا رب العالمين؟ رب العالمين عليه والسلام ها بليه بليه. ونادى نوح ربه جاء بليه. ونادى نوح ابنه يا بني كم معنا ولا تكمل مع الكافرين. نوح عليه صلاة والسلام قاس كركل يحب تورى جر ما ورا سفينة سياور ما بيعلي شيء جر ما اما وی وی از عونابم او چه سرچیه که ودیده عداساز خانه ولی چیا منیم یکی دیگر بی خلاص اونو علی صلی الله السلام بر هدی دعاش کردی بشتی نیم ودیاره به خود کرمان منیم منبو و تجود بو من تو وعده دو بو من تو منو مولم خلاص کی و افقار نوع ربی النبی من اهلی و این الحق وأنت أحكم الحاكمين ربي عميت إنه ليس من أهلك. وداول كذا تانية أو الأهل تانية أهلته وموالته وكسكارته أمن أويت إيمانناي. هذا إيمانناي نبي تانية من أهل تانية تجبو شيء في تنا. بعند عليه الصلاة والسلام متابا بقول أستغفرنا لك وما أملك لك من الله من شيء. تازم تدعى و تخاذة لخوش بنا و نحن رب العالمين كم؟ تبعز متحبه كنا بدا كتو إيماني نئين كتو إيماني نئين كتو متحبه كنا بالله لكي؟ لدي رب العالمين يقول بل الله عليه وسلم خريشي همو خارفة كرم سلفي مسألة وني أقول يا بني هاشم يا بني عبد المناف يا بني فلا وني همو أقول اعملوا تبقى عملي بكم ويماني بكم فإني لا أغمي عنكم من الله إشهاء ولكن يجب ان يكون هناك اعملي فإني لا يكون عنك من الله شيئا تم هناك ايمان يمكن ان العالمين هناك ايمان يمكن ان يكون وعمل صالح يمكن ان يكون هناك ايمان يمكن ان وَالَّذِينَ آمَنُوا ايمان يمكن بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا هناك ايمان هذا إيمان يكون هناك ايمان ايمان يمكن ان عمدتا خواب می‌دونه، اما که ایمان نیست بچند نیست، چه فایده ای کدوم نداره؟ و اینکه لو می‌شه. رب العالمین بچیت، اگر دو کس نبجید چجورا از ونیا کره فلان کسی مه، ونیا با بمن والی خدا بو، با بمن شیع بو، ملا بو، با بمن بو، از بخیره و چلیم؟ چی می‌بپاشد داد؟ اگر رب العالمین گوییم اگر دو می‌ثال می‌دونند این لوط هر دوی عبادت می‌دونن، علیهم صلاات و سلام. هر دو کشونت واچبون کافر بود. یشته میم. هر دو پیغمبره چبوت به که بیچناب بود. آه بچونت خوب بیچناب. خدشه فلم یوغنیا عنهما من اللهی شیعه. لعنه خدشه بیچناب بود کوال عذاب چه دب کن؟ خلاص کن. نیا و نکن آرا بشناف جهنم ده و نکبین عذاب دن عذاب قدری و نکن و نیا واب کن چو یشته بناه تکن. ذاب زار من يمرو في كافر شو جارا كسر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا كسب وكسب چب جناب ما دام شنو ما دام ايماننا هنا ما دام الله مثل الذين كفروا شنو كفروا صنمت ما دم ما شفع عبدك ويا دون اما درس ويا فأظهر وجه قيامته إلى كل مكان، لما بينا بحاشده إلى ما خلاص. جرى بعض الأمين مثال بوه هنا، وتبين غمباري بيتنا أبو بكيش كتب، هو إجناخو كافر أنك أخو بيجن، أو صنمتهم بيجن. هيدا وقتهم روج الصالح يبنيان، في غمباريت خدش بن، شو بعنغو بيتنا بيجي؟ إنك شنا؟ إن كافر؟ عندنا بعض الأمينين مثال هنا، یشارة را که تی ده های بو هر دو جنات پیامبریسال الله علیه و سلم عایشه حفصه قاضی من آخده نه دو کابد وقتی هر دو کار سری بسورة الله علیه و سلم عاجزگری و آو حفصهش قاضی من آخده نه دو کابد آو الله علیه و سلم چه کرد؟ بوی ته ب؟ هوا یه بوی ایشارت ابوای یعنی هکام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 أو جل ميرات كانوا شوية خراب دمج ميرات كان، فبشمعار اللي يعطين لك ميفانيات هاد الميفانيات ويش لك كان، إذا يعني هكاهو ناوي دبون منيح دعموا ويش ويش ده كان, كان. عمله شيء في نرحة يعني يضوط عليه سنوات والسمنة في نرحة بيدو حتيه بيدو بجدار جب او به اند ربانی علیم بوده حفصی شیار به دنیا دوست نکنی، دوست نکنی. نیا اول اشاره به واش مفصل عدید که آمیش و اند نکن نیا هر گونه حقایدی هدید، چون که ربانی علیم به عذاب در هر مستحق مستحکت چون عذاب نباي مروض شد خوب چه دارم که؟ الله بجنم خزارت کینه، در آنبری نه علیه سلام و و قومي وطبعا افهاد الجنا جنان نوح ولوط عليه الصلاه والسلام هذوك الكافر بول ودقل مريد خش ما هما بوماتشينابي تجنان كتبيني جناكما فق إلّا الجيو فلّر إقعداي إلّا الجيو فلّ شريعة ما رأيتيها داي ونيب شروطها عش شروط الوهاتي ندانان بشروطها أفريقيا الوهاتي يدانام ونيب يقولي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم رب عميبو ما حلال حلاك المحصنات أبا إيك يا يعني العفيفات يعني أوجن الجيو فلّ بس كبر هو دمون فوتش ما شوم بنزين شويه فراملك يا ديال المصانع اللي قلت من قبل كنت بها شهر زواج بتلجه دينها امين بتلجه اثنتين اه ميراكاشي امين بتلقول يعني ميراكاء عقيدك و ايمانك قايم میاد فلان. احمر میاد جیا و میاد فلان. اینه به حال داره اکنون ادام. اما که می‌یمان ویا قواد بی و اگر شرط این نرفتند همین. اینگی شرایط داره که دایی. و نیکو جیا کیش گل کدایی. گل مرور که بسیار مادر بی. و فلکش گل دایی. و نیا چنین از بچدارم گرفتی دار. شرک ها بیده و گناه ها بیده. نه قبل عالمین یا فیاد درسکی. نه قوزشتی در بشکیتو در کرده. بیچیک عایده با بینه. بیچیک با حاجب از سربا بیچه در بکرد. آه بسرمان کرد. هیچ سر ندر خود. خود بسرمان کرد. نه بید دای گلخو آه. و اوجید چی عبایتی دکنه. نه نه بید با دکیش. بای که دو نه داری حکومت رو می‌نابید و جنابی نیست مودام میره که اولیه. یسایدا حتی یعنی جنگ هاتا میری تیجرس کلمات می‌دهن؟ آها توم میری، عتام مرنه آمدید دیگه. باشه کی می‌دونی تو ثانی؟ با وادی چی؟ مشکل سر ما، باز دعا لی خوش جنازه بیشی. و آمدایی لی سال هندی اش که هک مروره کی با خوش جناتینه و جنویه جنابو یا فاسی قبویا فاجربو یعنی آقونح و گناه کردن، و چه خونه دو میره و دی دینه خود ناتشون، عف میره واجب نیا سری فجنه شد کرد، طلاع داد. و یه گناه کاریش نیه. نه و جالک المب سرمانه ونده و نیا فقیر مشکلها هیده مساله. جنوبی چه خونه داده؟ و دی شریعت خود ناتی. ات و چه خونه داده ظلم میکو. ات تیکهالیه جنوب میره دا خونه پارزیت. و نیا جالک شوند دا سأحكمنا حلقة وفيلم ومسلسل ونيقول شو هناك تميره جامير هو هالسكات كأي شيء يقول نحقاره برامبري هم قوي دل عاجزة دلتانجة اللي بيشتغلون يا من تجاني أو أزظام من باونيا ويتبن أمين داروشا كلمات بس يا رملة تكره ما قولي يا أيها الذين من قو أنفسكم نارا ما قولي أنفسكم بيجي بفعل الخيرات وتركل معاص والمنكرات بس اهليكم ليش تف فوالذي أو ما فهمني بالدعوه دي كل ساعه ما هو نساز زالامي سرميري اوا تشكر بيشتي بيشتي فلاشودبك وفلاشودشناكا حرامو بلاها جابشتي ياكبي دو تشه نداه ونيو ميري كافر بون نگویی طلا هستن، نگویی بعد، او و پیغمبرش، نگویی عمل گناهکار، چون که جنات میشنه، یک کفرت کنی ای شرکت. چون که پیغمبرها و نیا کس بیا برادر چطور نبود؟ آه شاهزاده تو رو، و نیا علم تو رو، تقویت نبود. دعوات گل خزانه کوکی، یکویی وارن بسال مابا بن، و نیا امر بالمعروف نیا مکری گل کی؟ بس چطور فایده ندار؟ این ده خلاص مامان چطور فایده ندار؟ یعنی مرتی چی نیا؟ مرتی گناهکار بدي مركي ونيش نويتشه قناه تبي يا نصيحات كادونيه في مركي مناسريني او جامات بيسيالينو اتاكر بس بيسيارد كي يل كي اتاكر الجنايه ذاكرن بو عشان رب العالمين دي باش دي تواته بو تن نصيحات كي تاچنا ك اه توتش يا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته همو بيسيارد المهداكر بس يعملوا فيها خوراكر بيدين دي يتسلسل كي يتسلسل وايه تمرغي وني وشيحنا ده وعملوه. جاء الدليل سهل ده. شو جابو عملوه في <تصفيق> ونيا ديت خزانه مل فيه خرابه وشيحناه تمر فيه بأمريا رب العالمين كتب ما جسناك. ساب رخوة دمي ثالابينه. بيعنبر يا بيجنوي كبيه. أو ما يتجه عقلي ذبيتي في هذيك. وقيل دخل النار مع الداخلين. ووقتين مرينا أولا، بتهربنا ناف أجريدا. يعني بسية قبرية وعذاب قبرية مع الداخلين. يعني الجلوكة سأبيش ناف أجريدا ونьяو قبرية وده بتكور كتل كول كده جهنم يانش. وقيل دخل النار مع الداخلين يعني رجع قيامته ذبيشنا. برج قیام متی بیش نیه وارن هر ناو ف اگر جهنمیده گل و کس عبیدش جهنمیده چونی موجودی ونیا قیلا عبادیا ماضیه ون مضارعه ماضیه ونیا یه چوییه بس بو هک برگ قیام متی بی بو معنی ماضیه بو آفرین وکی، آمید بری نکام میکنیم چون چیکردنیه دی دیجی و دیجی. هر وکی آچهی، هر وکی چتکی آچهی باند. نه گوته، مگوته ما را هر نا ناف آغ رید جهنمیده. گل واقع است، آمید چند ناف آغ ریده، چند ناف جهنمیده. و پیامبر او میرد و آن شفای ده و نده. و ضرب الله مثلاً لِلَذِينَ آمَنُوا ربعم مثال دید و مینید، دیدیار و اشتراکات. هفه بو ایمان داره. هوا اولی بو کافر ابو. يا دو ياب إمادار إمادار بخبرات اللي واجهن إمرأة فيرعونا نجنا فيرعوني ونوفيه حديث ذهاتي بعمر سال الله عليه وسلم هو دي هذا بعمر الله عليه وسلم ما جوتي ورجل عالم إيران ممثاله في جنا إناي كجنا فيرعوني كافر تنين مني الكافر والمشترك و واتين عزادم يدوكيينه واتينه، وساعده على الجنوبيه شجره، الجنوبيه بس المابو إيمانيا، فشتي موسى عليه السلام وسام بيه الصلاة في غنبر، هايش إيك ايمان موسى عليه السلام سرتش ده مني أه في هم جن أو خوشيه تيدا مني دا نام دا، هم قال قالك مهصدر <موزر> بو القصرة وماله مالي والجيشي وفي رعوني ورئيساتي رئيسي ونياذي هذا إمام موسى عليه الصلاة والسلام هنا وسرى إيمانه ونيا سرته عذب دانش. دي يعني مش ایمان اینا و بردوان مسلمانه حتی حدیفه هایتی پیغم بس چار الله بو خطابون فیرعونی بو آسیاه بو دست و پیتوه پی و گرید بو بر روژه صحراه بر روژه و عذاب دار یعنی دا بر روژه بیتر ازیاد دان و جا او هاد بون فیرعونو او مروفی حرستوی نکا کینه عذاب دار وی وقتي دا قال شريت كدولك، الله واسمه الملائكة بيجينيحتها، بس ملائكة ده هين سبعلك، يعني ما لاتكرر قرماتي أو قرمة روجب جيتا هنجي قال تربي بنيلي عندك في الجنة، عن دعاء تبدي يا رب من أف ملك أف بنامالا فرعون، يعني نحمو دوبش دوب و با یاب تا تمام نباعمو هلا توب برنباری و بوم چپ که برنباری و بوم من خانی کی ابنی دی یعنی بوم آهوا که اندک عین بحشت بلند نزیکی تا بیتن خانی کلی فی الجمعه عینا فکر ده عینا بحشده علی جنفیر عونی دو خاز رابطه عالمی کرد کو ابني لي عندك عاولي قوتي يا ربي قوتي تبا من الله لخو ونیا خانية كي تشيكي ادناف بحشده عن نيزي كي تريد عند علمات بجن مفسر بجن بجن اختارت الجارة قبل الداري عاولي بقو اختيارة چه كدت؟ جيرانتية باري چه؟ باري خاني, باري خاني. بجن افب وماش بجن مروفا قوتي اختارت كي قبل الداري عاولي بسيارة چه بكت؟ بسيارة جيرانة بكت یه کوکی جیانات میننر اره خانیه دو بخو کارمونیه وانده همه تی در ایجادش جیانات میکینه. اوه برنامبری میکیه، پرنش داراست کیه، پرنش چه بکیه، بیش من کیه. یه دوباره دو بخو چیم کی؟ دو خوشی مینیم. و هنده منیه تا این قصات نه ساله صلاح داریم بین نکه خانیه اما از 20000 فروشش می‌کنی جیانمی کیه؟ فلان کسه. آه فلان كسر مروبة صانحة وتباب بيس ده هزار حكيت يا حكيت شونك الجنانوية يا باش وجعبش وانيا جناه فرعون يش واحده عذاب دار وانيا وواحده دعاء كري واتي يا ربي خويت تبا من خانيك اللالي خو اغاكي عبولي واتي اللالي تابت يعني نزيكي تابت عن البحشتة بلنبي وبشتيني واتي كري وانيا ناف بحشت الله ونجيني من فرعون وتيار من خلاص كاي الفرعوني وعماني أو شوليتبي أو كفر أو خرابيات أو كذب ونجني من القوم الظالمين وتو من خلاص كاي الفي قومه ظالم أو زلمات كان أو الشركاء كفراء وخرابيات كان تو من فاش خلاص كاي يا تو من خلاص كاي بري تواجهلك كاي بري توعذاب لي الفرعوني والشوليتبي ظالم من خلاص كاي بري وقت ملوكته جال طبعا رب العالمين دعوة لك قبيلك وخانك مغاورك النار يخون عزيك قوو وقت ملوك أو عذاب داي فرعوني وجيشي جنا فرعوني تاتي عذاب دان بيجي للرب العالمين بعثمان ورد كذا وقصفوه نشده البر وجمانين عدي ويه شدي ويه قصفوا ديد البحشته ودي مايك كبرك موازن دار سرزكي نه وكشت البر عذاب دا و رب العالمین ویاد دعای قبیل کبریندی اعم بس عنالله موعیسان بجید چی گفه عوض کس چبونه و عذاب دان دملاکات وی چلی کن دملاکات و سیبری که کن برایت قو و پشتی هنگش حساب خوش دید وقتی اول دنیا ادرب العالمین نشده بود و دیماهی که ویا رب العالمین ویا و مرد ویا عذابو فرعنی مقاوم بی اما مثالا دوية عرب العالمية ما اينا اينا به سورته دا كا جنك حكا يا باش بيت یعن ايك حكا يا باش بيت حكا ايك اللي چند خراب بيت طنش بي ني خزمي بيت هر كسا كي بي هبيت او باشي همروف یعنيا چو تأثير لنا هتا کرن ايو جا قيامت عرب العالمي اينا جنافر عوني كورا ما تو لان كافري بو انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من الهي نغيري اذا بني كتبني هم همو كشتين دين نو بجي كتب ورد تو جنابي توش هرات قابل بلان يا چه بو ايماني نو او بو چند اي نيزيك بتال كافرين ماصرين كافر يعطي كو تأثير الوين مرو با ايمان دار نهي تاك كفره كافري تأثير الكي نوك الامان مرو با ايمان دار هنا نجيكم اريد مام بيعمري صلى الله عليه ابو لهب ان محمد بيعمري صلى الله عليه بس كافر بو شو تاثير بيعمري صلى الله عليه وسلم شو تاثير بيعمري نكر يعني من روكي ايمان دار بيديه باش بي هيك چند نزيكي بي كافر بي تو يا ظالم بي تو خراب شو تاثير مر ولا تزر وازره يساء اخرى فش مثالك ادي رب العالمين بوينه يعني هركسك ايمان بيني بنا تجربة هذا نبيته مانع بيجت والله با با من فنان كسر، عمري من فنان كسر ونيا مشروطة كافرة، هذا خراب كيابيت نبيت أبى بيته مانع بشه بإيمان وعمل صالح. بقول فنيا هاي شو نقول كا، لما جت ما تبيني بنام ولا ما أعرف سمعتي خرابي و تشيابه دې نه وی دې نه بلا ما ورو بیسم ادګه خراب هيا او شوې خراب كامل هيا مروف ده خو بشکات بشته بوته خراب يوا ناګېته ناګېته مرو خراب يوا ناګېته خرابيا فرعون نشه ناګشته کې ناګشته جنين محل اولش ګل د ابو بنت ګل فرعوني د ابو هم فرعوني قبل نا کې روچ لیکه وعذاب ده او حتى بن عذاب ده کوشته ومثاله دې هر وو ایماندار رب العالمين نه اي ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها يقولون أبو عالمي يقولون يا مثال دويا هربو الإيمان دارة أبو مايناي مريم أكتشا عمراني التي أحصنت فرجها أو جنا يعني بارسي يعني حفظت يعني بارسي فرجها يعني دمان أخوة بارسي هل شوية خراب ناكي لنا كي يقولون يا كي هم ويتبو كيفون كي قابلون ها بني ایسا ایلی بني ایسا اتهامه اتی همه جی همه اتی همه مریم ایت کرد رب العالمين چی هاوی که تزکی هاوی که؟ و گوته مریم و نیا اخو پا راستی نیا ادامان اخوه پا خراب به نکرینه اما ما یچ رای ما او بچیلی دانا و زکیده كعيسى عليه سلاک والسلام سلام نبرای که زینه وفيك الواجنات قل يعولي أبي رب العالم بي عمبي صلى الله عليه وسلم وما قلتين من الرجال كثير وفيك الميرات قلت ميرات شلاتين يتكامل من يعني قلت درجات كمالة بشريات وكي بي عمبرة وني أبي قلت لا من يتكامل منها وقلت لاني رب العالمين بقدر منها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 فبيعمل الله عز وجل ودي بنت محمد صلى الله عليه وسلم ها؟ و... آه وفضل عائشة على النساء كفضل الثليل على سائر الطعام وحديث عوادي بعسى خديجة شو بس من الكبير منا ترى ترى حديث صحيح أم شيء خديجة أو حديثها دي والله بسونا أز درجوي حديثها نزام، أما حديثها صحيحها دي بعسيار سكا يهديك الكلام، وهاج ستو حديثها صحيحها حديثة ولم يكمل من النساء إلا بس فيه من روحنا، فنفخنا عن مثلك ما بفكره. فيه يعني في جي... جيبها، جيب نعم من المترجم نعم نعم فتحة الصدر بيجن. جاي يعني فتحة الصدرة جاي او جاي ونعم عقوبة ومروه ونعم او بجني جاي وما بينها دوش دوش دوش تبجني جاي بجني فرج يعني او فتحة اكيد دي جي دمان شري ودي هاي كي كي جبريل و... جبريل و... انا مانج فنفخنا مانجي كيف ايه كيف افكري ودعت ايه بجد ايه وارسلنا الى هروحنا ايه ايه ايه ايه ايه ايه الَّذِي ايه ايه ايه ايه ايه ايه اما تشونج إب أمريكا رب عند رب العالمين ما ولكن ما أو أي تبين رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك يا جبتي أفقننا نزل به الروح الأمين وأصل بيك يا رب جبريل جاءت في ما قو رب العالمين بعشرة، كوفناك يا مكينا زمان بيقوم بعشرة، كوفناك فأرسلنا إليها روحنا، بجد ما جبريل فريكر روحنا بعسى كيا، بعسى جبريل يا، نزل به الروح الأمين بعسى جبريل يا، الروح النافيج كيا، جبريل يا، ما جبريل فريكر، جبريل نفخنا فيه يعني ما جبرين فريكر وجبرين تيكر جبرين مفكر من روحنا يعني أو روح متشكلين يعني روح من روحنا المخلوقة اكل وروح ما يعني بقدر لول ما شو جا روحت بقدر تنا روحت كا بذمنه تبي تهمو بشرة دية عادية فهند ربعنا مش يقعد من روحنا شو جاب أيكل شو لات خلق الأرواح شو رب بعالمي فلا في كأن الدليل سابت شىء؟ ما أفكره عيسى عليه الصلاة والسلام كله يخذيه لأنه يقول رب العالمين فانفخنا فيه من روحنا يعني من روحا خواه كي يدنا ويدا هم أفعه ليه رب العالمين جلو سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه هكا والي هواتي في أفعه مجربي جميعا منه يعني كيه؟ يعني همول رب العالمين يعني افضل من اجل ان يكون هناك افضل شيء اجل ان جزء هناك شكل من رب العالمين يكون هناك افضل ورب العالمين ان يكون هناك سويته ونفخت فيه من روحي دي فلا. كره كره رب العالمين يقولي أنا فخت فيك فيه من روحي يعني من أفكاري الشيء أو رحم من شيء كذي نعذر رحأخي يعني من, رحا من داوي شو يا رب العالمين رحأخي داوي يتجد شو لنا ودم نبع نمربو نعيسى مربو عليه سادات وسامو نأو دامش لودبو مربو وانيا شو الحي الذي لا يموت رب العالمين وحتر رب العالمين شتى كأخو دوقي أبش وني صفاتي رب العالمين يا هبيب شونك يكي أو من أبادي كيش مريد حوشا رب العالمين إيج دي مريد بل هندي فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا يعني ما جبريلي بوفكره بس شونك بأمري رب العالمين يبو وبوفكره كيرا مريمي آه شونك حديثي أبادي جيد فنفخه ونيا في جيبه جيبها جيب يعني أبا أبو روح تشد نفكره ده شو النافر رحمة ده ونيه بو حاسكرنا رب العالميني بشياء رب العالميني بو ونيه عيسى عليه الصلاة والسلام جا منروح هنا يعني أيك الوار واحد قادر أبد ما شيء كذي منروح يعني أيك الوار واحد قادر بو ما بكلمات ربها يعني رب, أو رب بو عيسى عليه والسلام قول شيء هم بيرحبينه يعني هم أخف من رب العالمين مريم يا مريم يا رب العالمين بكلمات ربها يعني رب راس وصدقت بكلمة ربها. يعني أخفنا رب العالمين رأسنا داري أخفنا رب العالمين بحس يسوع على صلات وسم العالمين بحس يسوع إلخابها إلى مريم. يعني عيسى عليه السلام، او آخف تنبو، او آف رأي کري رابعوني بو كي بو مريمه okay. كن، وتي با؟ ويوتا عليه السلام، چه با بي بيچه؟ بي باب، كي مريم دا اينا چه دي باريب كي اينا بو عيسى مريم عليه السلام با ها راب العالميني كي عيسى عليه السلام يبي چه بي؟ يبأخذنا رب العالمين كيبي بيبا، وكتبه، وإيمان وباريب، وكتبة هنا أبوي رب العالمين فرايكل، وكانت من القانتين أكل واجنابو كجلت عبادات رب العالمين كي جلخ تشكان ذنب رب العالمين. القانتين يعني المواضبين على طاعة، يعني أول أبى جلعت رب العالمين كي الخاشعين لما أقطع جواني ودل وخشوعة كان، هلاش أكل واجنابو. بولاوتي وكانت من القانتاتي لا الله ها ها ها يجب من بعسيوية أو الجنة سنة لبومي هكي رب العالمين ب... والقانتين والقانتاتي اي رب العالمين <تصفيق> لا ايش دي ايش دي ما كانت من القانتين يعني او ايكل مالوابو بن مالوابو كما لوا هما شتي دا بو جالك اتوال القانتين بون بنعمل جالك عبارات رب العالمين الكبير بعدين ايش وقتيه قوم مريم ديتي شگيتي مريم ديتي ما كان ابوك امرا اسويا وما كانت امك باغيه يبي بدك بتمره جالك شبون ایت باشون، او يا اخت اخترارونه، ونیا برای باهو دایکو همون مرویتش تونه، ایت اكل ونیا توش ایکل وابوی، ونیا وکانت میان قاناتینی. یعنی اوش ایکل و کی بنام وابو؟ ابر مرویت باش. چون کی مالو بحثیه لات، چون کی بحثی مالوای، بنام مالوایه. که مالوای همه آبادیله ها بو. هم مثال دویابو، مثال که به ما رب العالمینی اینه، هفته گپ کس وگری داین ابو. نه ونیا به مره بو، ونیا، ونیا دبیش نه آب و مره بو، جن ها بو. اول کس لوام مثل و چی و ایمان و باوری و عبادت رب العالمین دید کرد، و قوم قوم وی کافر بو، قوم وی خراب بو، بختانی دید گرند. اما چنین کرد، ما وچون نداشت، و چه ما نداشت؟ عصر ایمان و خوبار بو، آخر قوم وی چه تسیل المینامه داد. و هر ما به هند رب العالمین.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 ويا ام زانيش تجارا عمل صالح